تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة بصبر صبر جميل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعيهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم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 imun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 مأمون والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتفوارق ذلك فأولى أئكم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هؤلاء ك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزيه اي يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون اننا لقادرون على بدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سرعة سرعة كأنهم إلى نصبي يفظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة